الطور ورد هنا من غير أن يقرم بالك بالكلم مع موسى وورد بأنه بأن الله كلم موسى عند جانب الطور الأيمن لكن من بلاغة القرآن التي تبين علو كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه أن الله قال لنبيه في القصص وما كنت بجانب الغربي إِذْ قضينا إِلَى موسى الْأَمْرِ الآن الجهات الأربع اليمين الجهات الأربع الشمال والجنوب والشرق والغرب لا يتعلق بها فضل أما اليمين والشمال يتعلق بها فضل فاليمين أفضل, أفضل من الشمال لما كان القرآن يتكلم عن كلام له مع موسى يحدد الجانب الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن ليبين فضل موسى ورفيع مكانه وأن الله جل وعلا كلم موسى عند الجانب الأيمن من الطور، لكن هذا القول لم يأتي في سورة القصص عند الإخبار عن نبينا عليه السلام. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يرد أن ينفي أن ينفي ليمنع الرسول. ما قال وما كنت بجانب الطور الأيمن إذن نادينا قال وما كنت بجانب الغربي لأن كلمة الغرب لا يتعلق بها فضل. في حين أن كلمة الأيمن يتعلق بها فضل. فما أحب فما أحب الله أن ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم جانب الفضل فقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين في حين أنه عندما يتحدث عن الطور وعن الركن وعن الجانب مع موسى دون محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عن, يتحدث عن الجانب الأيمن ومنه يفقه الإنسان كيف يتعامل مع الناس في الخطاب يقولون ان أحد الخلفاء كان يخرب أحد الناس لعقله وحسن كلمه وحديثه فمن يحسد ذلك الرجل من الوزراء كان يلوم الخليفة على هذا فقال الخليفة أنا أمتحنه لكم وأبين لأي شيء نقربه فلما قدم إله الرجل أخرج له الخليفة سواك أخرج له سواكا قال ما جمع سواك لم يقل مساويك كأنه يخبر الخليفة بأنه كثير المساوي قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين ما قال مساويك قال ما جمع مسواك قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين وحتى الخلفاء والأمراء ما كان ذوي العقل يخاطبونهم مخاطبة من يطلب منهم الجواب فالخليفة والأمير لا يقال لو كيف أصبحت كيف أمسيت حتى لا يتكلف الجواب وإنما يقال مثلا أصبح الأمير بخير أمس الملك بعافية حتى لا يحتاج إلى رد وهذا كله مستسقا من أدب القرآن عندما قال الله جل وعلا عن النبي: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وكلما صاحب الناس الإنسان والناس خاصة من كان رفيع المقام منهم ينبغي أن يرزق حظا من الأدب في الكلام فالخطاب مع الوالدين غير الخطاب مع القرين والخطيب والخطاب مع القرين غير الخطاب